يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَأَهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا إلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مِنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمًا يَرَنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا